صبر يا قلب صابر صبر يا قلبي يا صابر على حكم الزمن اللي صار بقدرك ربنا القادر مصون الأحل والأسرار. صبر يا قلبي يا صابر على حكم الزمن اللي صار صبر يا قلبي يا صابر على حكم الزمان اللي صار ربنا القادر فصل اللحد ولا الصار ربنا القادر فصل اللحد ولا يا من الخاطر والقبيح مهجدي السكار أحبك أحبك يا من الخاطر والقبيح مهجدي السكار أحبك أحبك يا من الخاطر والقبيح مهجدي السكار حبيبي شوف أنا أصابر حبيبي شوف أنا أصابر Let's <laughs> go بالب بالهواء صار ما داعي الزمن صعب والب بالهواء صار من الحسد يا من الحسد يا زادر يريني ياركل الأسرار. Jika kau nlih sabar, jika jeda kau nana sabar. Jika kau nlih sabar, jika jeda kau nana sabar. Jika kau nlih يا قلبي يا الصابر صبري يا قلبي يا الصابر على حجم الزمن اللي فات صابر على حجم الزمن اللي صار صبر يا قلبك وصابر على حجم الزمن اللي صار بقدرك ربنا القادر مصون اللحظه ولا قرار بقدرك ربنا القادر مصون اللحظه ولا